في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم عظيم تنزل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما